يَقُولُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا خَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 والقادر عليم وما تجذون إلا ما كونتم تعملون.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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكئون، فأقبل بعضهم على بعض، يتسألون. قال قائل منهم إني. كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون قال هل امتم مطلعون قال هل امتم مطلعون فالطلع فرااهم في سوائ الجحيم قالت الله انك لتردي ولولا نعمة ربي لك من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بمجتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون